نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله فصل الشرط الرابع ان يكون المسلم فيه عام الوجود في محله مامون الانقطاع فيه قول المعلف رحمه الله تعالى الشرط الرابع أي هذا الشرط الرابع من شروط السلم التي هي زائدة على شروط البيع السلم نوع من البيع وله شروط ستة زائده على شروط البيع تقدم لنا منها ثلاثة وهي الأول أن يكون مما ينضبط بالصفات فإن كان المسلم فيه لا ينضبط بالصفات فلا يصح السلام فيه لأنه يوجد النزاع والخلاف فإذا كان المسلم فيه ينضبط بالصفات صح السلام فيه مثلا البر معروف الشعير التمر الزبيب مثلا السكر الصابون العرس وغيره من الاشياء التي يمكن ربطها بالصفات وهناك اشياء لا تنضبط بالصفات مثل ما مثل المؤلف رحمه الله بالاحجار الكريمه هذه الاحجار ما تنضبط بالصفات لان حسب ما توجد في البحر فلا تنضبط بالصفه فلا يصح السلام فيها الشرط الثاني معرفه قدره بالكيل او الوزن او العد او الذرع اما ان يسلم في بر كذا بدون كيل او بتمر بدون كيل او نحو ذلك فلا يصح لان البائع يقصر في المبيع والمشتري يطلب الزيادة فيوجد الخلاف بينهم والشريعة الإسلامية هدفها أن يكون الوفاق بين البائع والمشتري بين المتعاملين بين الجارين بين الأخوين بين الأب وأبنائه بين الأقارب فيما بينهم فهي تسعى جاهدة لرفع الخلاف والنزاع وكل ما يوجب سوء التفاهم بين أفراد المسلمين وحتى في معاملتهم مع غيرهم تكون منضبطة على وفق الشريعة فلا يغشون لا اليهودي ولا النصراني ولا غيرهم من المشركين ما داموا ليسوا بحربيين أما الحرب فبذل جهدك على غلبته وعلى أخذ ما بيده وعلى اسفك سفك دمه إن الحرب ان لم تسفك دمه سفك دمك بخلاف من كان له أمان حتى من يهودي ونصراني فلا يجوز التعرض له لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة معاهد يعني كافر إلا أنه دخل البلاد بأهد وأمان فلا يجوز التعرض له لأن المسلمين يجب ان يكونوا امناء محافظين على العهد والميثاق والأمان والصلح وسائر العقود أنت تعاقدت مع اي شخص ما التعاقد بين بينك وبين اخيك المسلم او تعاقد بينك وبين الكافر ما دام ليس بحربي فيجب ان يكون سواء فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ من بعض اليهود أسلم إلى بعض اليهود واشترى طعاما من بعض اليهود فالتعامل مع غير الحربي جائز ويكون التعامل بالضبط لا مخادعة ولا غش كما هي حال سلفنا الصالح رحمة الله عليهم كانوا بأسفارهم وتجارتهم وليسوا بعلماء دعاة الى الاسلام دعاة إلى الإسلام بماذا بأعمالهم وأخلاقهم وأمانتهم وصدقهم يراقبون في الإسلام بهذه الصفات التي اتصفوا بها إذا سئلوا كيف كذا يمكنك أن تغشني ولم تغشني قال لا ديني وعقيدتي تمنعني من أن غشك وغش غيرك، فيقولون ما أحسن هذا الدين. فانتشر الإسلام في أقاصي آسيا بالتجار قبل الحرب والسيف والدعوة من العلماء بالتجار انتشر لأنهم تجار أمانة. فكلما اتصف المسلم بالأمانة والصدق أجر هو في نفسه ودعا إلى الإسلام بأفعاله وصفاته الحسنة فلذا في البيع والشراء يؤكد فقهاء الإسلام على ضبط الأمور ما يكون فيها مجال للخلاف زيادة او نقص لا كل شيء مضبوط كيل وزن عد ذرع ما يزيد شيئا إلا بطيب خاطر له عندك عشرة آصع مثلا أعطيته العشرة وزيادة صاعين أو ثلاثة هذا حسن أعطيته بطيب خاطر منك لكن احذر يكون له عندك عشرة آصع فتعطيه تسعة ونصف أو عشرة إلا ربع أو عشرة إلا خمس تختلس شيئا من أنت متوعد بالآية في بقوله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون ينقص عندهم كيان للبيع ناقص وعنده مكيال للشراء زايد اذا شرى اشترى اتى بالمكيال الكبير لأجل ياخذ اكثر من حقه واذا باع اتى بالمكيال الصغير ليبخس المشتري فلا يعطيه حقه كامل هذا الغش وهذا المتوعد بالويل وويل هو واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شده حره الشرط الثاني ان ينضبط يضبط بما, بما بكيله او وزنه او عده او درعه الشرط الثالث ان يكون هناك اجل معلوم ما يكون مثلا الى الصيف او الى دخول فصل الربيع أو كذا لا بد أن يحدد بيوم معين بوقت معين مثلا عشر محرم خمسة عشر محرم خمس عشرين صفر وهكذا يكون محدد بالضبط علشان ما يكون فيه خلاف يأتي مثلا يقول أين حقي يقول إلى الآن ما, ما بلغ الأجل يقول لا تم الأجل قبل يومين أو ثلاثة يقول ما يصح مثل هذا لا بد ان يكون الاجل معلوم ما لا في ما في مجال الخلاف عشرين صفر معلومه ما يختلف فيها لكن اذا قيل الى الربيع او الى الخريف او الى الشتاء ما ينضبط وهذا هو الشرط الرابع الشرط الرابع أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله في وقت حلوله ما تسلم في شيء ما يكون موجودا في وقت حلول الأجل مثلا الرطب مثلا في شهر صفر مثلا ما تقول تسلمني الرطب هذا في شهر ذي الحجة ما فيه رطب في شهر ذي الحجة الرطب السابق انتهى والرطب الجديد إلى الآن ما صار فيكون مجال خلاف هذا إذا كان له موسم معين مثل العنب ومثل الرطب وأما الأشياء التي هي تكون موجودة طوال السنة فلا بأس أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله يعني وقت حلوله يكون المسلم فيه موجود علشان يتمكن البائع من تسليم الشيء. ولا يماطل المشترئين. نعم، لأن القدرة على التسليم شرط ولا يتحقق إلا بذلك معمون الانقطاع فيه يعني أنه في الغالب يكون موجود في هذا الوقت في الغالب يكون موجود هذا الشيء في هذا الوقت لأن القدرة على التسليم شرط لا بد إذا باع الإنسان شيء أن يكون قادر على تسليمه في وقته ولهذا منعنا بيع الطير في الهواء لأن البائع غير قادر على تسليمه طير في الهواء كيف يمسكه والسمك في البحر ما يجوز مثلا أن يأتي هو هو إياه على سيف البحر مثلا ويقول ناظر أبي عليك هذه السمكة بكذا فما يستطيع تغار السمكة وتذهب في البحر ولا يستطيعها إلا إن كانت في بركة محدودة أو في شبكة وسط البحر ممكن تسليمها أو الطير مثلا في قفص أو صندوق أو شبك ممكن تسليمه نعم لكن يبيع شيء ما يمكنه تسليمه ما يصح أو بيع مثل بيع الشارد يقول بعيري شرد أمس العصر مثلا أبيعه عليك هو يساوي ألف يقول أبيعه عليك بخمسمائة نقول ما يصح هذا البيع لأنه محتمل أن يمسكه فتكون أنت المغبول ما يساوي ألف بعته بخمسمائة ومحتمل الا يمسكه اطلاقا فتذهب عليه الخمسمائه بدون شيء هذا في جهاله فما يصح بيع الشيء الذي لا يقدر على تسليمه مثل لو باع رطب وقال التسليم في شهر كذا مثلا وشهر كذا ما في رطب باع عنب مثلا في شهر, سلمه في شهر كذا ومن المعلوم أن شهر كذا ما يوجد فيه العنب ثمرت الثمرة السابقة انتهت منذ أشهر والثمرة الجديدة هي إلى الآن باقي عليها أشهر فما يصح بيع ما لا يقدر على تسليمه في محله نعم فلو أسلم في العنب إلى شباب لم يصح لأنه لا يوجد فيه إلا نادرا يعني العنب له وقت يبدأ وقت ثمرة النخيل والأشجار كلها تبدأ في وقت محدد مثلا تتفاوت عشرة أيام خمسة عشر يوما وهكذا لكن في الشتاء مثلا ما يوجد رطب ولا يوجد عنب مثلا يقول إلا نادرا يعني يوجد بعض الأشجار النادرة التي تستمر ثمرتها طوال السنه او مثل الوقت الحاضر مثلا يحفظ في اشياء مثلجه ونحو ذلك يكون لكنه يختلف عن الطريق والجديد فلهذا النادر والحفظ الصناعي لا اعتبار له ولا يصح السلم في ثمره بستان بعينه ولا قرية صغيرة ولا يصح السلم في ثمره بستان بعينه لما لأن هذا البستان قد لا يثمر أو قد تختلف ثمرته عادة ثمرته جيدة في السنة التي الأخرى يكون رديئة فما ينضبط ومثل البستان القرية الصغيرة التي فيها خمسة بساتين أو ستة بساتين مثلا ما يصح السلم في ثمرتها لأنها تختلف لكن في مدينة مثلا مدينة كبيرة فيها عشرات البساتين نعم يقال تمر مثلا من تمر القصيم من تمر بنشه مثلا معقول لأن هذه بلاد التمر من تمر الأحسى وهكذا مثلا بر من بر كذا يجوز منطقه مثلا واسعه لكن ما يقال بر من مزرعه فلان ابن فلان نعم لا لانه يختلف قد لا تثمر مزرعه فلان فيحصل الخلاف لما روى لما روى ان زيد بن سعنة أسلف النبي صلى الله عليه وسلم ثمانين دينارا في تمر مكيل مسمى من تمر حائط بني فلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما من حائط بني فلان فلا ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى نعم النبي صلى الله عليه وسلم منع أن يقال من حائط بني فلان لان حائط بني فلان قد لا يثمر او قد تكون ثمرته رديئه او قد تكون ثمرته جيده اعلى مما يتوقع مثلا فيكون فيه غبن على البائع يضطر أن يشتري ثمره حائط بني فلان مثلا بعشرين بينما الثمار الاخرى في السوق بعشرة ولا يلزم ان يكون البائع عنده الثمار وانما يقال من تمر كذا مثلا يذهب ويشتريه من تلك المنطقه وياتيه به رواه ابن ماجه ولانه لا يؤمن تلفه فلا يصح لا يؤمن تلفه يعني اذا سمي من محل خاص فلا يؤمن الا يثمر او يثمر فيصيبه عاهه ونحو ذلك فلا يصح نعم كما لو قدره بمكيال معين كما لو قدره بمكيال معين يقول مثلا اشتري منك مئة مئة بهذا المكيال هذه الانامعي يريه مكيال من حديد او نحاس او خشب او حجر يقول مئة من هذا مملوءه مثلا بكذا ريال ويدفع له الريالات لأن السلم لازم أن تدفع القيمة في مجلس العقد والبضاعة تسلم بعد وقت فما يصح أن يقول بهذا المكيال أو يقول بمكيال زيت معروف في البلد أو بوزنه فلان مثلا ما يصح لأن هذا المكيال قد يضيع قد يتلف المكيال الذي عند زيد قد يموت زيد فلا نجده وإنما يكون مكيال معلوم بالصاع صاع المدينة صاع مكة وزنه بوزنة المدينة وزنه مكة وزنه الاحساء وهكذا شيء معلوم ما يختلف فيه اثنان نعم ولا يصح ولا يصح ولا يصح السلم في عين لذلك ولا يصح السلم في عين يعني في شيء معين السلم اصله في الذمه وهو شيء معين ما يصح ان يقول مثلا أبيع عليك هذه الناقة بألف ريال سلمني الريالات الآن والناقة سلمك اياه بعد ستة أشهر هذا سلم في شيء معين في ناقة معينة ما يصح السلم في هذا لما؟ لأن هذه الناقة المعينة الآن قد تكون تساوي الآن ألف وبعد ستة أشهر ما تساوي خمسمائة وقد تكون الآن تساوي ألف وبعد ستة أشهر تساوي ألفين تتغير وقد تمرض وقد تموت فما يصح السلم في معين مثل كذلك السيارة يقول أبيع عليك هذه السيارة بعينها بعشرة آلاف ريال تسلمني إياها وأنا أسلمك السيارة هذه بعد سنة هذا سلم في معين ما يصح لأنه إذا قال سلمك هذه السيارة بعد سنة قد تكون هذه السيارة بعد سنة الآن اشتريت بعشرة آلاف قد تكون بعد سنة ما تساوي إلا ألف وقد تتلف وقد تصدم وتذهب وإنما السلم يكون في الذمة ايش معنى في الذمة هذه السيارة معروفة نوع من أنواع السيارة مديلها كذا إلى اخره هذا ما يصح في هذه السيارة لكن يقول أبيع عليك سيارة مثلا ماركتها كذا مرسيدس مثلا موديل كذا مثلا لون كذا قوة كذا حجمها كذا إلى آخره فيضبطها بالصفات فإذا حان الوقت سلمه نفس الموصوفة ما هي عينها الموصوفة السيارة الموصوفة بهذه الصفات تنطبق على مئات السيارات فيشتري واحدة ويسلمها اياه فرق بين المبيع الموصوف والمبيع المعين المبيع المعين يصح الاستثناء فيه فترة مثلا يقول أبيعك هذه السيارة كما تقدم لنا مثلا وسلمك يا في الرياض انا محتاج الى ركوبها من هنا الى الرياض وسلمك يا ها مثلا اليوم الجمعه يوم الجمعه القادم وسلمك يا في الرياض نقول يصح لانه استثنى الحملان كما استثنى جابر رضي الله عنه حينما باع بعيره على النبي صلى الله عليه وسلم واستثنى جابر حملانه الى المدينه قال انا في حاجه ابيعه عليك يا رسول الله لكن استثني ركوبه الى الى المدينه فهذا استثنى ركوب السياره مثلا الى الرياض او الى كذا يصح لكن يقول سلم بعد سته اشهر بعد سنه بعد ثمانيه اشهر ما يصح هذا لان هذه تتلف وقد لا يجد شيء يسلمه ولأن الأعيان لا تثبت في الذمة ولأن الأعيان لا تثبت في الذمة لأن الأعيان مبيعة بعينها إن وجدت سلمت وما وجدت ما صار شيء بخلاف الموصوف في الذمة فهو في الذمة المشتري له سيارة نوع كذا ماركة كذا موديل كذا وهذه الصفات توجد في آلاف السيارات مثلا إما وجد مثلا في مكة وجدها في جدة ما وجدها في جدة يجدها في الرياض الموصوفه معلومة فالسلم يكون شيء في الذمة والبيع لا يصح إلا في شيء معلوم في عين معلومة والسلم نوع من أنواع البيوع المرخص فيها بشروطها أن يكون قبض الثمن في المجلس وأن يكون المسلم فيه يوجد في وقت الأجل عند حلول الأجل وان يكون معلوما بالعده والذرعة والكيل والوزن الوزن مثلا وان يكون مما ينضبط في الصفات لو قال ابيعك سياره تحملك انت واهلك مثلا ما صح لانها ما ضبطت بالصفات فلا بد ان تنضبط بالصفات بحيث ما تختلف ولا يكون مجال للخلاف بينه وبين صاحبه فيما بعد وسيأتي الشرط الخامس ان شاء الله غدا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول السائل هل الزوج محرم لخالة زوجته وهل يجوز له ان يكشف عليه بحضور زوجته الزوج ليس محرما لخالة زوجته بل هي اجنبيه منه لكنه ما يجوز أن يتزوجها لأنها خالة زوجته فتحريمها عليه ليس تحريما مؤبدا وإنما هو تحريم مؤقت يصح لو ماتت زوجته أو طلقها أن يتزوج خالتها أو يتزوج عمتها أو يتزوج أختها هذه من المحرمات إلى أبد لا إلى الأبد المحارم المحرمات إلى الأبد هذه المحارم مثلا بنت الزوجة الرجل محرم لبنت زوجته لأنها تحرم عليه إلى الأبد لو ماتت زوجته او طلقها ما يصح ان يتزوج بنتها وكذلك ام الزوجه محرم حرمه ابديه لانه لو طلق زوجته او ماتت عنده ما صح ان يتزوج امها فامها مح هو محرم لامها سواء كانت الزوجة موجودة أو ماتت أو مطلقة هي عمته باستمرار فهو محرم لها فخالة الزوجة وبنت أخت الزوجة وأخت الزوجة وعمة الزوجة هؤلاء محرمات إلى أمت يعني إلى وقت وهن لسن محارم للرجل نعم يقول ابن أختنا من الاب رضع من والدتنا فهل يكون أخ لنا ونحن أخواله وهل يصبح عما لبناتنا وخالا لبنات أخواتنا نعم ابن أختك إذا رضع من أمك صار ابنا لها وابنا لصاحب اللبن الذي هو زوج المرأة حاليا واخ لأولادها من بنين وبنات فيكون عما لبنات الأبناء وخالا لبنات البنات وقد يكون الولد اخا لأبيه من الرضاعه الولد يكون اخا لابيه من الرضاعه اذا رضع ابن الابن من جدته التي هي ام ابيه اصبح ابنا لها من الرضاعه واخا لابيه من الرضاعه وقد يكون اخا لامه كذلك من الرضاعه اذا رضع من جدته من قبل امه صار أخا لأمه من الرضاعة